كلابا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن يفنونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملكنا